يا غالب غير مغلوب يا صانعان غير مسلوب يا خالقان غير مغلوب يا مالك غير مملوب يا قاهر غير مقهور يا رافعان غير مرفوع يا حافزان غير محفوظ يا ناصران غير مغصور يا شاهدان غير يا قاربان غير بعيد يا شاهدان غير بعيد يا قاربان غير بعيد سبحانك يا لا إله إلا الامان الامان اجرنا من النّار.